كفر عنهم سيئاتهم وأصلح ذالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أنفالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أسخنتموهم فشدوا الوساق فإما فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لن تشر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة تعوفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن صر الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعس لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحدط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبث أقدامكم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 دم رَاللَّه عليهم وَلِلْكَافِرِينَ أمثالُها ذَالك بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذينَ آمَنوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ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 ففل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسف وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين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 الذين فضع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم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 فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومسوآكم والله يعلم متقلبكم ومسوآكم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 فهل عسيتم إن توليتم أن تفتدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعماء بصارهم أفلا يتدبرون القرآن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 ولو نشاء لعرينا كهم فلا عرفتهم بثيماهم ولا تعرفن لهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبل ونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبل وأخباركم ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشانقوا رسول من بعد ما تبين لهم الهدى وشانقوا رسول من لما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا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 إنما الحياة الدنيا إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقى يأتكم أجوركم ولا يسألكم أموال يَسْأَلُكُمُهَا فَيَحْفَكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجَ أَضْغَانَكُمْ هَأَ أنْتُم هَؤُلاءِ تَدْعُونَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فَمِنْكُمْ مَن يَبْخَلُ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 والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتوالوا يستبد القوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.